قلبي اول بلا ورت لي اقمن قلبي اول فخذ اربعه منه غير فصره اليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم ادعه يا دينك سعيا خالفه <تصفيق> الأولى وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله واسع, والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسفعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم الذين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم حيوم من ذرفهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يكتر يتبعوا آآذاء قول معروف ولغفرة خير من خلقة يتبعوا آآذاء والله غني حليم والله غني حليم يا 119. فتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 121. ونطاطق بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الآخِر بَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا بَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ قُمٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَوَّكَهُ قُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ